كلا سيعلمون ألم نجعل الأرض مهادا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 نزلنا من المعصرات ماء ثجاجا لنخرج به حبا ونباتا وجنات الفافا ان يوم الفصل كان ميقاتا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 وَغِينَ مَأْبَنَ لَا بِثِينَ فِيهَا أَحْقَابَ لَا يَذُوقُونَ فِيهَا بَرْدَوْ وَلَا شَرَابَ إلَّا حَنِيمَ وَغَسَقَ جَزَاؤُهُمْ فَقَالُوا إِنَّمَا هُمْ كَانُوا لَا يَرْجُونَ حِسَابَهُ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 وَكَأْسُهُمْ دِهَاقٌ لا يَسْمَعُونَ فِيهَا لَغْوًا وَلا كِذَّابًا جَزَاءً مِّن رَّبِّكَ عَطَاءً حِسَابًا رَّبِّ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَمَا بَيْنَهُمَا الرَّحْمَٰنِ لا يَمْلِكُونَ مِنْهُ خِطَابًا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 تَخَذَ إِلَى رَبِّهِ مَآبًا إِنَّا أَنذَرْنَاكُمْ عَذَابًا قَرِيبًا يَوْمَ يَرَوْنَ الظُّلَمَ مَا قَدَّمَتْ يَدَاهُمْ وَيَقُولُ الْكَافِرُ يَا لَيْتَنِي كُنتُ تُرَابًا